إِذْ أَمَّتَتِ الْعِمَادَ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد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 بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَكْنُونُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكّ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفّ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ يَذْكُرُ <تذكروا> الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى